واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقتها ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس <تصفيق> اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورقا إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقوله حنثا، يصلح لكم أعمال ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى. هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجرنا ووالدينا واحبتنا وجميع المسلمين من النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا ان اجسادكم على النار لا تقوى وتعرضوا لرحمه الله عز وجل بالتزام الاعمال الصالحه التي تنفعكم غدا يوم لقائه عز وجل واياكم والاسراف في الذنوب والمعاصي واياكم والابتعاد عن طاعه الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ترزقوا شفاعة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يوم المحشر عباد الله في الخطبة الحادية عشرة من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة نتحدث عن الشفاعة الكبرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام انا سيد الناس يوم القيامه يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي فينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون وفي روايه اذا كان يوم القيامه ما جا الناس بعضهم في بعض وتدنو وتدن الشمس من رؤوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه وفي روايه معمر يلبثون ما شاء الله من الحبس اي من القيام بين يدي الله عز وجل كما ذكرنا في الجمعة الماضية هو يوم أو بعض يوم أرجض من اليوم ثلاثمائة سنة من القيام بين يدي الله وفي رواية سلمان تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدلو من جماجم الناس فيغرقون حتى يرشح العرق في الارض قامه ثم يرتفع الرجل حتى يقول عقل عقل الكافرون مكبوبون على وجوههم سأل احد الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابه فقال في روايه انس بن مالك عند صحيح مسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيهتمون لذلك عندما يحشروا يقفون جميعا قياما طويلا طويلا ولا أحد يدري إلى أين المصير قال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا بعد مضي القيام الطويل يلهم الناس أن يذهبوا إلى أحد الأنبياء ليشفع لهم عند الله ليفصل بين الخلائق لكي يستريحوا من ذلك القيام الطويل فيذهبون اول ما يذهبون الى ادم فياتون ادم عليه الصلاه والسلام فيقولون انت ادم ابو الخلق جميعا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من هذا الموقف حتى يريحنا من موقفنا هذا فيقول لست هناك فيذكر خطيئة يذكر آدم أنه أتى معصية واحدة وهي أنه أكل من الشجرة أمره الله عز وجل الا ياكل يأكل من الشجرة فأكل منها تذكر آدم هذه المعصية الواحدة فخشي على نفسه فقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري لا أستطيع أن أشفع لكم عند الله كفاني نفسي أنجيت نفسي هذا آدم عصى معصية واحدة في ألف سنة وخشي على نفسه من تلك المعصية فكيف بنا نحن الذين نعصى في اليوم الواحد ألف معصية آدم عصى معصية واحدة في ألف سنة ونحن نعصى ألف معصية في يوم واحد ولا نخشى من ذنوبنا ولا نخاف على أنفسنا يقول لهم آدم اذهبوا إلى نوح أول نبي مرسل فيذهب الخلائق يذهبون إلى نوح وياتونه ويقولون يا نوح أنت أول نبي ارسله الله تعالى فيقول نوح لست هناك فيذكر خطيئته، يتذكر أنه دعا على قومه صبر نوح على قومه تسعمائة وخمسين عاما من الدعوة ليلا ونهارا وسرا وجهارا وبعد ذلك دعا عليه وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا دعا عليهم وتذكر يوم القيامة أنه لم يدعوا لقومه بل دعا عليهم دعا عليهم فكانت تلك الدعوه سببا في دمائهم وسببا في غرقهم وسببا في هلاكهم فيقول لست هناك أي لست اهلا لهذه الشفاعه اذهبوا الى ابراهيم اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا فياتوا ما ابراهيم ويقولون يا إبراهيم يا أبا الأنبياء أنت الذي اتخذك الله خليلا اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله ليفصل بيننا فيقول إبراهيم عليه السلام لست هناك أي لست أهلاً لذلك ويتذكر خطيئة يتذكر أنه كذب ثلاث كذبات في عمره الطويل أربعمائة سنة عاشها إبراهيم وعد فيها ثلاثة كذبات وكل هذه الكذبات كانت تورية وتعميه تورية وتعميه على العدو وكانت في ذات الله عز وجل أما الأولى فحينما أراد أن يكسر أصنام قومه قال إني سقيم إني سقيم اي إني مريض ولا أريد أن أخرج معكم إلى موسمكم وعيدكم فلما خرجوا اخلولا له الجو وجلس مع تلك الاصنام وكسرها وما كان ليخلو له الجو إلا لما خرج له, له القوم فقال إني سقيف اي إني مريض عن عملكم هذا هذا العمل الذي تريد ان أن تخرجوا له وهو عبادة الاصنام وهو إقامة عبادة على غير, غير شريعة الله أنا مريض عن هذا أنا سقيف عن هذا ولم يخرج تصور المعبد الذي كانوا يعبدون فيه الاصنام وكان فيه عشرات ومئات الاصنام تعبد من دون الله ما كان الجو يخلو لابراهيم لان الناس يحضرون في المعبد ليلا ونهارا المعبد ممتلئ فلذلك قال له ابراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ان يعكفون عليها ولا يخرجون من المعبد عبادة باطلة ومع ذلك يعكفون عليها يعكفون عليها ولا, ولا يغادرونها بينما تشتكي بيوت الله الفراغ بينما تشتكي مساجد الله الفراغ من المصلين والفراغ من من يؤدون فريضة الله عز وجل عرض أن يعكفوا على أداء فرائض على أداء فرائض الله عز وجل في بيوت الله يعكفون على الكرة ويعكفون على مباريات الكرة وتجد إذا, إذا صادفت مقابلة كرة إذا صادفت صلاة من الصلاوات تجد المسجد خاويا فارغا يشكو إلى الله الفراغ أتستبدلون الذي هو خير أتستبدلون الذي هو الذي هو خير كيف تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وهو عبادة ربكم الذي يرسل إليكم ويناديكم ويستنعيكم إلى عبادته خمس مرات في اليوم نعم عباد الله إبراهيم يذكر أنه كذب فقط ثلاث كذبات في أربعمائة سنة يذكر هذه الكذبات ويقول نفسي نفسي أما الأولى فقال إني سقيه واما الثانيه فقال فعلها كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون فعلها كبيرهم هذا حينما ساله حينما سأله عباد الاصنام من فعل هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعلها كبيرهم هذا اشار الى كبير الاصنام وقال هو الذي فعل هذا قال فعلها كبيرهمها وحسبها كذبه وأما الثالثة فلما هاجر إبراهيم لما هاجر إبراهيم إلى مصر وكان ملك مصر جبارا طاريا كلما علم بمرأة جميلة يسبيها ويقتل زوجها فأخبر ذلك الملك لأن امرأة إبراهيم من أجمل النساء فأراد أن يسبيها فقال لها إبراهيم ان سالك عني قولي أنا أخوك وأنا أخوك في الإسلام فإنك تعلمين أنه ليس على ليس على وجه الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك معنى ان قتلني أنا قتل أمة قتل إمام أهل التوحيد قولي له أنا أخوك وفعلا أخوها في الإسلام قبل أن يكون زوجها واعتبرها إرائيل أيضا كذبة اعتبرها كذبة إذا عد ابراهيم في أربعمائة سنة ثلاث كذبات ونحن في الدقيقه الواحده نكذب عشرات الكذبات والكذب احبه الكرام يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب, وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حتى يكتب عند الله كذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا يكذب المؤمن لا يكذب فإياكم عباد الله إياكم والكذب إبراهيم خاف على نفسه من تلك الكذبات التي إن ان أن بيضاء تعميه وتورية على الأعداء ومع ذلك قال لست هناك أي لست أهلا أن لكم عند الله اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون يا موسى أنت كليم الرحمن انت كليم الله عز وجل اشفع لنا عند الله فيستحي ويقول اذهبوا الى غيرك اذهبوا إلى غيرك ويذكر خطيئته انه قتل نفسا خطا هذه النفس قتلها موسى عليه السلام خطا ومع ذلك خشيه خشيه من ذنبها يوم لقاء الله عز وجل فكيف بمن يقتل الانفس المؤمنه بغير وجه الحق ويسفك دماء المسلمين حرام ايها المسلم ان تسفك دم اخيك المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا الذي يسفك الدم يسفك دم اخيه المسلم الا يقصى يوم القيامه حينما يقبض بناصيته القتيل وياتي الى الله عز وجل ويقول يا رب خذ لي حقي من هذا هذا الذي سفك دمي هذا الذي سفك دمي بغير وجه حق موسى عليه السلام خشن على نفسه من هذا القتل الخطأ فقال اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى عيسى عليه السلام اذهبون إلى عيسى عليه السلام فيستحي ولم يذكر خطيئه فيقول اذهبوا الى محمد عليه الصلاه والسلام نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيذهبون الى محمد عليه الصلاه والسلام ويقولون يا محمد انت خاتم الانبياء اشفع لنا عند الله أنت النبي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا عند الله فيقول أنا لها أنا لها فيذهب الى تحت عرش الرحمن فيخر ساجدا يخر ساجدا ويلهمه الله عز وجل من التسبيح ومن المحامد ومن الاذكار ومن الاسماء ما لم يلهمه قبله فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وشفع شفع اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا محمد اللهم شفع فينا نبينا محمد وعبادك الصالحين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ردنا اليك ردا جميلا واغفر جميع لطاعتك يا ذا الجلال والاكرام والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى Usadzałem, żeby go złapać. Ej, عباد الله امه محمد عليه الصلاه والسلام لكم s من Tak, قال الله تعالى لقد جاءكم رسول l-aqta, l-aqta, l-aqta, l-aqta, قال عليه الصلاه والسلام لكل نبي دعوه مستجابه لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته تعجل كل نبي دعوته اي دعا بدعوته في الدنيا فاستجيبت دعوته في الدنيا اما محمد عليه الصلاه والسلام فقال وان اختبأت وإني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وَإِنِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِهِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وفي ليلة من الليالي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل قام الليل بآية قام الليل وهو يردد إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم يردد هذه الآية في الهجيع في هجيع الليل في ظطماء الليلون وهو يبكي على الله عز وجل ويرفع يديه ويدعو ويبكي فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب Muhammad. محمد وربنا اعلم بما كان وما يكون اذهب الى محمد فاساله ما ما يبكيك الله قال لك ما يبكيك يا محمد رسول الله صلى الله قال على وهو عز وجل وهو اعلم يا جبريل اذهب الى محمد فقل له اننا سنرضيك في امتك ولا نسوءك يا محمد يا يا جبريل اذهب الى محمد وقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك وسنشفع فيك امتك نعم القراء كيف نفوز بشفاعة كيف نفوز بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم افتحوا قلوبكم هذا هو الطريق طريق الفوز بشفاعه محمد عليه الصلاه والسلام اولا توحيد الله بالعباده عباده الله وحده لا له لا تشركوا بالله صبرا ولا خبرا ولا جدارا ولا شجرة ولا انسانا ولا جبنا ولا ملكا ولا نبيا لا تشركوا بالله أحدا فإن الشرك بالله يحبط الأعمال وإن توحيد الله عز وجل ينيلك شفاعة الحبيب وفي الحديث الذي سبق واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا ثانيا دعاء الأدم ومعظمكم يحفظ هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة من وضض على هذا الدعاء السهل البسيط الحفظ فإنه ينال شفاعة الحبيب محمد ومع الاسف تجد من الأمة من يحفظ عشرات الأغاني وعشرات الأسماء ولا يحفظ مثل هذا الدعاء الذي به يدرك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وقال نبينا عليه السلام من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة كثرة الصلاة على محمد حينما ينكر اللهم صل على محمد حينما ينكر اللهم صل وسلم عليه حينما ينكر صلى الله عليه وسلم تصلي عليه عصرا في الصباح وتصلي عليه عصرا في المساء تدرك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام خامسا من استطاع أن يموت بالمدينة الموت بالمدينة المنورة يليلك شفاعة الحبيب قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها نعم أحبة الكرام ولنا عودة إلى الشفاعة شفاعة الكبرى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني الشفاعة وأقسامها وأنواعها الى الحصه والخطبه المقبله ان شاء الله تعالى ان يوفقني واياكم للكثره والاكثار الى الاعمال الصالحه التي تنيرنا شفاعه الحبيب عليه الصلاة والسلام اللهم قونا على طاعتك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وعن تابعين باحسان الى يوم الدين وعنا معه رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا جميعا لما تحب اخوه اللهم قونا على طاعتك وارضنا مرضاتك يا رب العالمين اللهم شفع فينا نبيك محمد اللهم شفع فينا نبيك محمد عليه الصلاه والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اسى الله بقلب سليم اللهم اظلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك اللهم اسقنا من حوض نبينا الشريف شربه هنيئة لا نضمر بعدها أبدا. اللهم وفقنا جميعا للأعمال الصالحة. اللهم تفضنا بالقبر الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أحمٍ الراحمين يا رب العالمين. اللهم أستخير كل من ساهم من المسؤولين في إقامة يعني هذه الأزقة، أزقة المسجد صلى الله عليه وسلم على ذلك في ميزان حسناتهم يوم لقاء الله عز وجل وكل من يحسن ومن يتعاون مع هذا المسجد. وأشير إشارة إلى أن هذا المسجد يحتاج إلى منارة أي صومعة، فيعني هذه الصومعة الآن أصبح البنيان أصبح البنيان يحيط بها ولا تظهر يعني علامة المسجد، وكثير من الناس يريدون أن يأتوا إلى هذا المسجد ولا يعرفون أين يوجد لأنه يوجد بين الأزقة، فجعل الله تعالى أن يهيئ من المسؤولين. ومن المحسنين من يتعاون مع هذا المسجد واعاده بناء هذه السرعه اللهم كل من يعاني من ألم المرض اشفه يا رب العالمين اللهم تقبل عند واغفر وارحم شابا من جيران مسجد مات هذا الأسبوع يا رحم الراحمين اللهم تقبله في الصالحين وفي له ورحمه يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اتدينا عن كل ملئ مسلم واشف كل ملئ مسلم فهذينا جميعا إلى طاعتك يا حم ضاحمين اللهم صر إسلام وعز المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم صر إسلام المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق تمويلات أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين اللهم وفق علم من كان محمد استاذا لما فيه رضاه اللهم أره الحق حقا وزقه شفاع اللهم أره الباطل باطلا وزقه شنارا اللهم أصلح صلاة الملكية وبارك فيه ولي أهديه من ولي وعن الحسن وارحم الراحمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين